بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمن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 والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا لسان في أحسن تقويم. لقد أحسن لقد في أحسن تقويم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين ثم رددناه اسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَاتِ أَجْرٌ غَيْرُ غَيير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.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 أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم